book 2 is 10 50 50 nfishim filmasbaha fi almasbah satash nset aljaw har alyoum aljaw har alyoum اشكون نبيشين هل نذهب الى المسبح هل نذهب الى المسبح اكي تشيف تشكون ت نتويم هل ترغب في الذهاب للسباحه هل ترغب في الذهاب للسباحه اكي ن بيشير هل معك منشفه هل معك منشفه اكي روبا بانيه هل معك مايور رجالي هل معك مايور رجالي اكي كوسم بانيه هل معك مايو حريمي هل معك مايو حريمي اتيت نوتوش هل تستطيع السباحه هل تستطيع السباحة؟ أديت الجوتش؟ هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ أديت هيدش نقوي؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ كو أش دوشي؟ أين الدوش؟ اين الدوش؟ كو اش كابينه الشفشيش؟ اين كابينه تغيير الملابس؟ اين كابينه تغيير الملابس؟ كوين سوزت انوتيت؟ اين نظاره السباحه؟ اين نظاره السباحه؟ اش ايثيل وي؟ هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ اأش إي باستر وي؟ هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ اأش إي نغروت وي؟ هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ بوغري أنا بردان أنا بردان وي اش شم فتو الماء بارد جدا الماء بارد جدا تفضل يا وي ساخرج الان من الماء ساخرج الان من الماء pertpara libri e testet visitoni www.boo kë, dy, pik, dë, e.